سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون مِنكُم من نسائهم ما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 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينَا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُذُودُ اللَّهِ وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحاذون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنَّ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَدْرَانِ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ وَمَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُونَ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ألم تر إلى الذين نوهوا عن النجوى ثم يعودون لما نوهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان وَيَتَنَا جَوْونَ بِالْإِثْمِ وَعُذِوانَانِ وَمَْصيَةٍ وَسُول وَإِذَا جَ أُكَ حَييَكَ بِمَا لَمْ يُحَيكَ بِهِلل وَإِذَا جَ أُكَ بِمَا لَمْ يُحَيكَ بِهِللهُ وَيَقُولونَ فِي أَفُسِهِمْ لَْل وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِم لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّ الذي نَ آمَنوا إذَا تَناجَييتُم فَل تَتَن جَو بِالإِثْمِ وَعُدوان وَمَصَةِ وَصْمُون وَتَناجَو بِالبِل وَتَناجَو بِبِذذِ وَاتَّقُوى وَاتَّقُ اللهَّ الذي إليه تحشرون انَّمَ النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ يَحْزُنُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّ الَّذِينَ شَاءَ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ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 يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا أيها الذين آلون امَنُ اذا ما جئتم الرسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقه ذلك خير لكم واقهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم ااشفقتم ان تقدموا بين يدينا جواكم صدقات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 يُنَ عَلَى الْكذِب وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ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 يَومَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ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 في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد يوَا دُونَ مَنْ حَبَّدَ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم كَتَبَ فيِي قُل بِمُإمانَ وَيذِخِلُم جََّاتَِ أُلِكَ كَتَبَ فيِي قُلوا